وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زَانِيَةً أو مُشْرِكَةً والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يقبون المحصلات ثم لم يَأْتُوا بأطبعة شهداء فاجندوهم ثمانين جلداً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 فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنه الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأوا عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين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 اكتسب من الليث والذي تولى كبراً من له عذاب عظيم لولا ان سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين أو لا عليه بأبطال شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم يتلقونه بانسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا موتان عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلون الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبن ولا يبدين زينتهن إلا لمعلتهم أو آبائهم أو آبائهم أو آباء آبائ عولتهن أو أبنائهن أو أبناء عولتهن أو اخوانهن أو بني اخوانهن أو بني اخواتهن أو نساء أو ما ملكت أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أن الإبتد من الرجال او الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضطربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يؤنيهم الله من فقله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من الله الذي وَلَا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن ردنا تحصنا لتبتو عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات وَمَسَلَ ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في سجاجة السجاجة كأنها كوكب دره يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمس السنار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله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 حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يخشاه موج, موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مثعنين أفي قلوبهم مرض أم أَمْ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم فِي الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا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 عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستهذنوا كما استهذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون فليس عليهم, فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابا غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهم والله سميع معليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت امهاتكم او بيوت ماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم.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 تحيه من عند الله مباركه طيبة كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذن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 لَيْلٍ وَيَوْمًا يُجْعَلُونَ إِلَيْهِ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم